30 من ابواب كتاب التوحيد باب ما جاء فيه في الرياء واطلق المصنف رحمه الله تعالى ولم يحكم لما مر سابقا عندما كان مترددا بين الاصغر والاكبر هنذ ياتي به بالاطلاق لان الرياء قد يكون رياءا محظا كرياء المنافقين وهذا شرك أكبر وقد يكون صادرا من من مسلم كيسير الرياء حينئذ هذا لا يكون أكبر بل هو أصغر قد عرفنا أن من قاعدة المصنف رحمه تعالى أنه إذا كان مترددا بين النوعين أطلق أو يحتمل أنه جعله أصغر مطلقا واراد أن الناظر والطالب أن يتمعن فيه في الأدلة ليستنبط ما يتعلق به بالترجمة وأن الأصل في الرياء أنه شرك أصغر وقد يرتقي إلى الأكبر من القاعدة السابقة أن الأصل في شرك الأصغر أنه أصغر ويحكم له بظاهره ويحكم على القول أو الاعتقاد أو العمل بظاهره وإذا وجدت قرين حليد لا مانع أن يرتق إلى الأكبر والوجه الأول أو لا قال باب ما جاء فيه في الرياء قال هنا أي من النهي والتحذير عنه والوعيد أيضا وبيان أنه من الشرك الأصغر يعني اراد ان يبين أن الأصل فيه أنه شرك أصغر وهو كذلك لأن البحث هنا في الرياء الصادر عن المؤمن صادر عن, عن المؤمن وأما الرياء الذي يكون صادر عن المنافق هو صادر عن كافر صادر عن عن كافر قال وبياني أنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل وإلا كان من الأكبر إذن هذا فرع وليس به أصله بيان أنه من الشرك الأصغر هذا هو الأصل هذا القاعدة المطردة في باب الشرك الأصغر أن نحكم عليه إذا صدر من مؤمن من مسلم أنه أصغر فإن وردت قرينا حين ذي نتقى إلى الأكبر ولذلك قال ما لم يلد هذا تفريع ما لم يلد في أصل العمل يعني ابتداء ويحتمل أن المراد به بأصل العمل أن جميع أعماله كما قال ابن في فيما يأتي إذا كان لا يفعل بمعنى أنه لا يصلي للرياء هذا أكبر وإنما الذي يكون من المؤمن ما عبر عنه اللقيم القيم رحمه تعالى بيسير الرياء بمعنى أن الاصل أنه يصلي لله لكن في صلاة ما ليس في مطلق الصلوات في صلاة ما قد وقع عنده شيء من, من الرياء أما الذي لا يتحرك في الصلاة إلا رياء هذا أكبر يكون أكبر يعني مخرجا عن عن المله ما لم يرد في أصل العمل وإلا كان من الأكبر يعني من الشرك الأكبر عليه يفرق بين الحكمين إذا قيل من الشرك الأكبر معناه ماذا فارق بين المؤمن والكافر يعني مخرج عن علم الله فيعد من النواقض ومن أسباب الردة لأنه من الشرك الأكبر والشرك الأكبر ناقض من نواقض الإسلام وإذا كان أصغر معناه ماذا أن العصر. فيه الاسلام بمعنى انه ها مسلم على على اصله مسلم على على اصله يكون حكمه حكما ارتكب كبيره وان كان الشرك الاصغر اعظم من, من الكبائر قال ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافات الشرك والرياء للتوحيد كان خلوص العمل من الشرك والرياء عطف خاص على عام لان الرياء من جنس الشرك شرطا في قبوله أي في قبول العمل لأن العمل لا يقبل إلا إذا تحقق فيه شرطان الأول الإخلاص لله تعالى والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتفى فلا قبول وإذا انتفى أحدهما فلا فلا قبول هذا هو الاصل هذا هو الاصل قال منافاة الشرك والرياء للتوحيد لي للتوحيد إما من أصله واما من كماله الواجب فإذا كان الرياء من الشرك الأكبر فهو منافل للتوحيد من من اصله واذا كان من الشرك الاصغر فهو منافل له من جهه كماله الواجب إذن اذا قيل هذا منافل للتوحيد حينئذ ننظر فيه في المنافي إن كان شركا أكبر فهو منافل لاصل التوحيد يعني يعتبر ناقضا واذا كان اصغر فهو منافي لكماله الواجب ولا يتاتى ان يكون منافيا لكماله المستحب هنا لأنه محرم وإنما يكون منافع لكماله المستحب إذا كان من قبيل المكروهات وترك المستحبات وأما ما يتعلق به شرك الأصر فهو مناف له من حيث كماله الواجب لمنافاه الشرك والرياء للتوحيد لما كان جاء الجواب نبه عليه لما هذه تحتاج إلى جواب فعلها كان خلص عمل الجواب نبه نبه عليه المصنف الشيخ محمد رحمه تعالى تحقيقا للتوحيد لأننا عرفنا كما سبق للمصنف رحمه تعالى تارة أن يذكر أنواعا من الشرك الأكبر وتارة أن يذكر أنواعا من الشرك الأصغر لأن كل منهما مناف للتوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب وهو أراد أن يبين في هذا الكتاب ما ينافي التوحيد مطلقا باعتبار أصله وباعتبار كماله الواجب قال نبه عليه المصنف تحقيقا لي للتوحيد ثم قال مبينا حقيقه الرياء والرياء مصدر راء مشتق من الرؤيا بصريه مشتق من الرؤية البصريه والرياء مصدر راء يراء مراءة ورياء إذا له مصدران مرااه ورياء وهو أي حقيقه الرياء أن يري الناس يري الناس أي يفعل فعلا يراه الناس يراه الناس وأن يري بمعنى انه ماذا أنه يقصد لا ان يرى الناس صحيح او لا فرق بين ان يري الناس وبين ان يراه الناس ان يراه الناس كل من راه الناس صار مرائيا ها جاوبوا له قطعا وانما ان يري الناس اذا ثم ماذا ثم ثم اراده وثم قصد ان يري الناس انه يعمل عملا على صفه على على صفة وهو العمل الصالح وهو أي العامل يضمر في قلبه صفة أخرى نية أخرى ما أراد به ماذا؟ وجه الله تعالى بمعنى أن هذه الصفة الأخرى فيها شيء من منافات الإرادة لأنه سبق أن العمل يشترط فيه أن يكون ماذا خالصا من الشرك والرياء بمعنى أنه أراد به وجه الله تعالى على وجه الكمال والتمام وهو يضمر في قلبه صفة أخرى وهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فيه في الفتح فهو بهذه النية مستحق للذم والعقاب ولا ثواب له إلا فيما خلصت فيه النية لله تعالى هذا إن كان متبعضا كما سياته لأن العمل الصالح إذا وقع فيه الرياء من أصله يعني ما كبر ابتداء إلا مرآة هذا باطل هذا باطل وإن كبر مريدا بها وجه الله تعالى ثم حصل له شيء من الرياء حينئذ ياتي ماذا يأتي التفصيل هل هذه العبادة مبنيه آخرها على أولها لا تتبعض حينئذ تبطل أو كان فيها شيء من التبعض كتلاوه القرآن ونحو ذلك حينئذ يكون فيه التفصيل يعني ما كان مقارنا للنية الفاسدة فهو باطل وما جدد فيه النية ورجع إلى اصل إرادة الله تعالى فهو ماذا هو مستحق لي للثواب فرق بين النوع أما ما كان مرتبطا أوله وآخره ببعض حينئذ نكون العمل باطلا على الصحيح وفي خلاف قال هنا إلا فيما خلصت فيه النية لله تعالى وقال الحافظ والحجر رحمه تعالى الرياء وإظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها إظهار العبادة من العبد ليس ظهورها وإنما إظهارها لماذا لقصدي إذا هذه اللام للتعليم لام للتعليم لقصد رؤيه الناس لها فيحمدونه عليها يعني يثنون عليه ما قصد الا ماذا الا الحمد والثناء الا الحمد والثناء اذن ثم امران اظهار العباده بقصد ماذا طلب الحمد والثناء طلب الحمد والثناء ولو لو اظهر العباده من اجل تعليم الناس ها لو اظهر العباده من اجل تعليم الناس لا اشكالها فيه كمن يظهر سنة من أجل أن يقتدي به الناس هذا لا أشكال فيه لماذا؟ لأن الرياء مركب من أمرين إظهار مع قصد ماذا؟ الحمد والثناء وهنا قصد ماذا؟ إحياء السنة أو قصد تعليم الناس هذه نية حسنة, نية حسنة. كمن يظهر وضوءاً ليعلم الناس فيتوضا للصلاه من أجل أن يراه الناس فيتعلمون يقتدون به في ماذا؟ في إصابة السنة هذا لا شك أنه مأجور وهو داخل في الدعوة وهو داخل في نشر العلم إلى اخره وأما الرياء هنا يجمع بين أمرين اولا إظهار العبادة وثانيا بقصد المدح وطلب الثناء قال والفرق بينه وبين السمعة الرؤيا عرف انه مشتق من أو الرياء مشتق من الرؤية والسمعة من السمع من من السمع بمعنى انه يتحدث من أجل أن يسمع غيره قال والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقه يراها الناس والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر العمل رؤية الناس والسمعة العمل لاجل سماعه لأجل سماعه بمعنى أن العبادات على نوعين عبادة ترى وعبادة تسمع العبادة التي ترى حين ذنب يتعلق بها ماذا الرياء والعبادة التي تسمع يتعلق بها ماذا السمع يتعلق بها السمع الذي تكون من قبيل السمعه هذا قول وبعضهم يرى أن النوعين من الرياء إلا أن السمعه ما يفعله خوفية بينه وبين نفسه كقيام ليل أو صيام ونحو ذلك ثم يسمع غيره هذا وجه والأول كذلك له له وجه قال والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاه والصدقه والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر هذا كذلك إذا أظهره لقصدي طلب المحمده فهو ماذا هو داخل في دين الرياء داخل في دين الرياء يعني يكون شركا أصغر ويكون قد يكونوا ماذا شركا أكبر هنيد القسمة ثنائية بالاعتبارين شرك الأصل والأكبر سواء كان رياء أو كان سمعة هذا وذاك والعباده حينئذ تكون ماذا تكون مدخولة إما من أصلها أو من اعتبار كمالها قال ويدخل في ذلك التحدث به يدخل في ذلك أي السمعة تحدث به لما لم يفعله أمام الناس كمن صلى وحده فأخبر الناس من أجل ماذا؟ من أجل طلب الحمد والثناء، لا من أجل الاقتداء به أي أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس قالوا هذه الترجمة والتي بعدها في الشرك في النية باب طلاء إرادة الدنيا هذا يعتبر من الرياء وهذه ترجمة والتي بعدها في الشرك في النية وهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه يعني من الناس فقد أشرك في نيته وارادته كل عمل يعمله العبد واراد الثناء وراد شيئا يتعلق به إجابة الناس حين إذن من هذا القبيل قالوا والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونياته بمعنى أنه لا يعمل إلا, إلا لله ولا ينتظر الثواب إلا, إلا من الله حاليذن نكون محققا للإخلاص قال باب ما جاء فيه في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ما إلهكم إلا إله واحد لأن هذه انما تعتبر من من ادوات الحصر من ادوات الحصر يوحى الي انما جملة الاولى بمصدر نائب فاعل يوحى يوحى يوحى هذا مغير الصيغه انما الهكم اله واحد الجمله هذه بعد التاويل تكون في محل رفع نائب فاعل والتقدير ما الهكم الا اله واحد قال هنا اي قل يا محمد للناس انما انا بشر مثلكم أي في البشرية بشر مثلكم إذا هو ليس ماذا؟ ليس ربا ولا إلها وإنما هو من جنس البشر يعني مخلوق كغير من بني آدم إنما أنا بشر مثلكم أي في البشرية ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة فليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء فخصائص الربوبية تضاف إلى الله عز وجل فهو الرب وخصائص الإلهية تضاف إلى الإله وهو الاله الحق إذن البشر لا يمكن ان يصل إلى ماذا الى مقام الربوبيه ولا مقام الالوهيه ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم قل نعم ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم ولذلك قال قل انما الله عز وجل يامره ان يقول قل انما انا بشر مثلكم إذا ليس برب ولا بإله قال فليس لي من الربوبيه ولا من الإلهية شيء بل ذلك لله وحده لا شريك ذلك أي الربوبيه والإلهية لله وحده ملكا واستحقاقا واختصاصا لله وحده لا شريك له اوحي الي ان توحدوه ان توحدوه الذي هو اشار اليه بقول الهكم اله واحد اله واحد اوحي الي ان توحدوه كما قال يوحى الي انما الهكم اله واحد اي معبودكم الذي ادعوكم الى عبادته اله واحد لا شريك له قال فمن كان يرجو لقاء ربه هذا الشاهد من الايه فمن كان يرجو رجاء بمعنى الأمل والطلب لقاء ربه يخاف المصير إليه ويأمل لقاء الله ورؤيته ضمن اللقاء هنا معنى الرؤية لأنه قول ليني بعض السلف إما أنه يضمن وإما أنه يفسر به فاللقاء بمعنى الرؤية أو اللقاء يتضمن ماذا؟ يتضمن الرؤية وكلاهما صحيح قال ويأمل لقاء الله ورؤيته وقال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى فسره أي اللقاء طائفة من السلف والخلب بما يتضمن المعاينه الرؤية يعني البصرية الذي يرجو لقاء ربه يعني أن يرى ربه يوم القيامة قال فسروا طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينه وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامه وكلما جاء هذا اللفظ في القرآن استدل به السلف على ماذا على اثبات الرؤيه على إثبات الرؤية. وقال وفسر اللقاء بالمعاينة ما الفرق بينهما ان ما يتضمن المعاينه أعم وان المعاينه حينئذ يكون ماذا يكون بالمرادف حينئذ اللقاء يتضمن المعاينه واللقاء بمعنى ماذا بمعنى المعاينه حينئذ على الاول قد يلقاه ولا يعاينه صحيح قد يلقاه ولا ولا يعاينه حينئذ صار اللقاء عما من المعاينه والثاني يكون مرادفا له مرادفا له قال فانه تعالى أجل واعظم من ان تحيط به الابصار فليعمل فاوقعه في جواب الشرط فمن كان يرجو من هذه شرطيه وهي عامه كان يرجو لقاء ربه لقاء هذا مفعول به ليرجو قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فوقعته جواب الشرط عملا صالحا وفسر العمل الصالح بقوله وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه يعني اجتمع فيه الشرطان الركنان الاخلاص لله تعالى وموافقه الشرع وراد بقوله موافقا لشرع الله المتابعه مقصودا به وجهه وجهه يعني وجه الله تعالى اراده ولا يشرك بعباده ربه أحد ولا يشرك لا ناهيه ويشرك هذا منهي دخلت عليه لا صحيح ماذا يفيد يفيد العموم ولا ولا يشرك ولا يشرك بعباده ربه البا هنا بمعنى في في عبادة رب إذا الباه هنا للظرفية لا يشرك في عبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خص العبادة هنا لأنها خالص حق الله تعالى ولذا أضافها إلى رب بقوله بعبادة ربه إشارة إلى العلة فكما أنه ربك وخالقك ولا يشارك أحد في الخلق يجب كذلك أن تكون العبادة خالصة له دون ما سواك. قال لا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله بل لابد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنان وهذان ركناء العمل المتقبل ركنان يعني جعل ماذا؟ جعله ركنان وهذان ركناء العمل المتقبل أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا انتفى فهو مبتدع مشرك وإذا انتفى الأول فهو ماذا؟ فهو مشرك واذا انتفى الثاني وتحقق الاول وهو الاخلاص فهو, فهو مبتدع فهو مبتدع وكل عباده مبتدعه ولو كان مخلصا لله تعالى فيها فهي باطله لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو, فهو رد اي مردود عليه هذا اصل في هذا الباب فالتقرب الى الله تعالى بعبادات لم يشرعها ولو كان مخلصا لله تعالى الذي نكون آثما وحكم العبادة أنها باطلة قال قال ابن قيم رحمه الله تعالى أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية هكذا في الأصل أن يفرد بالعبودية وكذلك يتفرد لها وجه لأن توحيد الربوبيه يعتبر اصلا لي توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية يعتبر ماذا؟ دليلا على إثبات توحيد الألوهية فمن اعتقد فيه أنه رب وأنه خالق وأنه متفرد بالملك والتصرف والنفع والضر حينئذ لازم من ذلك أن يفرده بالعباد هذا المراد. قال فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بي بالسنة قال وأحداً يعني في الآية بعبادة ربه أحداً وآخداً نكرة في سياق النهي وتعم تكون عامة أي شخص كان اي شخص كان كما أن قوله ولا يشرك هذا اعتبر كذلك فيه عموم قال والآية دليل على أن أصل الدين أصل الدين الذي هو الشهادتان أصل الدين المراد به ماذا مضمون الشهادتين هذا أصل الدين بمعنى ماذا أنه لا يحكم عليه بالإسلام إلا إذا تحقق به هذا المرض بأصل الدين لا يحكم له بالإسلام إلا إذا تحقق به فإذا انتفى فليس بمسلم وليس بمسلم ولذلك النواقض في جملتها ولو كانت على وجه التحقيق كل ناقض إما أن يعود إلى الشهادة الأولى أو إلى الثانية إما إلى الأولى وإما إلى إلى الثانية قال والآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث به رسول صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهم وتضمنت هذه الآية كذلك النهي عن الشرك كل قليله وكثيره صغيره وكبيره لقوله ولا يشرك لأنه عام ولا يشرك مطلقا سواء كان شركا أصغر أم أكبر قليلا كان أو كثيرا أحدا باعتبار ماذا باعتبار المشرك به صحيح أحدا كقوله شيئا في قوله واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا عندنا عمومان قلنا هنا لا بد من النظر فيهما العموم الاول متعلق بذات الشرك ولا تشركوا ادنى ما يطلق عليه أنه شرك ادنى ادنى ادنى ما يسمى الشرك فهو داخل في ماذا في النص ثانيا المشرك به يتعلق بمن قال شيئا سواء كان ملكا أو نبيا حجرا شجرا أي كان يكون عاما يكون عاما اذا فيه ماذا قال تضمنت النهي عن الشرك كل قليل وكثير صغيره وكبيره وفي الآية تسمية الرياء شركا والآية تسمية الرياء شركا وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه احدا قال المصنف الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى هذا من أحاديث قدسيا قال أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم أنا اغنى الشرك قال الله تعالى قال الله تعالى قال بمعنى ماذا لفظا ومعنى إذا الحديث القصية الصحيح فيها ماذا أنها بلفظها ومعناها من الله تعالى بلفظها ومعناها من الله تعالى والقول بأن المعنى من الله تعالى والقول من النبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف هذا قول ضعف لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومعلوم أن قال فلان أو قال الله تعالى مراد به ماذا أنه تكلم بهذه الألفاظ تكلم به بهذه الالفاظ إنما جعل بعض العلم أن يقول بأن المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المعنى من الله تعالى واللوظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماذا يدخل الضعف والوضع إلى خير وهذا الجواب عليه أن يقال ماذا أن الله تعالى تكفل بماذا بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ شيء سوى سوى القرآن حينئذ لا بأس أن يقال ماذا من هذه الأحاديث القدسيه منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو موضوع ومنها ما هو إلى آخره فحينئذ تعتريها ماذا أنواع الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين هذا وذاك يعني بينما اسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينما اسند إلى الرب جل وعلا وإذا كان كذلك حنيذ الاعتراض. اعتراضا بأن يقال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثم يحصل خلاف بين العلم في ماذا في صحة بعضها أو ضعفها أو يحصل ماذا تردد في بعض الألفاظ قل هذا ما تكفل الله تعالى بحفظه وإنما تكفل بماذا بحفظ القرآن قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك أغنى هذا اسم تفضيل لا فعل ماضي بدليل أنه أضيف إلى ما بعده الشركاء اغنى الشركاء أغنى الشركاء قال الشارح ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء يعني أفعل التفضيل ليست على بابها ليست على على بابها ثم شريك مع الله تعالى وصفه بكونه ماذا غني لا ليس, ليس المراد به إثبات أنه غني بل الغنى هذا تابع لرب جل وعلا ولا يلزم من, اسم من اسم نعم ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، فقد تقع للمفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهم لا فضل فيه، آه الله خير، ها. غير الله تعالى فيه خير، الجواب لا، إذا ليست على على بابها. قال هنا أي, أغنى أي أنا أغنى الشركاء عن المشاركة، على سقط في كلام المصنف رحمه الله أي أنا أغنى الشركاء. عن المشاركه وذلك أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله وغيره كان قد جعل لله شريكا جعل لله شريكا وهذا ماذا هذا هو معنى الشرك الاصغر لان الشرك الاصغر من اسمه فيه تشريك أم لا فيه تشريك لكنه ليس من كل وجه ليس من كل وجه ولذلك سمي شركا إذا في ماذا في تشريك ولما لم يكن تشريكا من كل وجه حينئذ لا يكون مخرجا من من المله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك الرجل ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا وقد قال الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والأصل في الايه ماذا انها في الشرك الأكبر اذن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لله ندا والله تعالى قال في الشرك الأكبر فلا تجعلوا لله اندادا إذا اتخاذ الندي مطلقا هذا يدخل فيه الشرك الاكبر والاصغر وانما يفسر بين او يفرق بين النوعين أن الشرك الأكبر تنديد مطلق من كل وجه تسويه وتشبيه كذلك وأما الشرك الاصغر فهو فيه مطلق التنديد ولو في اللفظ ولو فيه في في اللفظ الشرك هذا فيه ماذا فيه معنى الشركه قال وذلك أنه لما كان المرء قاصدا بعمله الله وغيره كان قد جعله قد جعل لله شريكا فإذا كان كذلك فالله هو الغني على الإطلاق على الإطلاق بمعنى لا يجعل لغيره ما ذا وجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار فقر ذاتي وغنى الله تعالى غنى ذاتي فقر ذاتي غنى ذاتي إذا أفعل التفضيل ليست على على بابه انا اغنى الشركاء إذا الشريك ليس عنده ماذا ليس فيه صفه الغنى البتة مطلقا قال فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه الشريك فان كماله جل وعلا وكرمه وغناه يوجب الا يقبل ذلك لا يقبل ماذا الشريك بل لا يقبل الا العمل الخالص من كل وجه له جل وعلا وأخرج أحمد غيره من حديث شداد بن أوس من صلى يرائي فقد أشرك من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك هكذا ضبطت لمن أشرك بي لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني أنا عنه غني هذا الحديث قال الهيثمي فيه شهر ابن حوشب وثقه أحمد غير وضعف غير واحد وبقية رجاله ثقات وقوله جدة مراد به طريقة مراد به الطريقة قال الزجاج كل طريقة جدة وجادة سمى ماذا جدة وجادة سمى طريقة وجده كل شيء طريقته هكذا في لسان العرب إذا هذا النص ليس فيه ماذا زيادة معنا على الحديث الذي معه من صلى يرائي فقد أشرك وقس عليه سائر ماذا العبادات لأن قوله تعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيره هذا عام يشمل جميع العبادات إذا هذا الحديث لو ضعفه لا إشكال فيه قال هنا من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه عملا نكرة في السياق الشرط فتعم فتعم كل سواء كان باطنا أو, أو ظاهرا قال تركته وشركه أي من قصد بعمله غير من المخلوقين تركته وشركه وفي بعض الأصول لحديث وشريكه وفي بعضها وشركته وشركته يعني ضبط للفظ شريك وبعضها شركته ما جاء وغيره فأنا منه بريء وهو للذي أشرك وهو يعني العمل للذي أشرك هذه النصوص تدل على تصحيح القول بأن العبادات إذا كانت متصلة أو مبني بعضه على بعض أنها باطنة أنها باطنة ولو صحح النية إلا إذا كان مجرد خواطر كما في بكلام رجب رحمه الله تعالى أما إذا سرسل وكانت العباده مبنيه بعضه على بعض فالاحديث تدل على ماذا على بطلانه على بطلانه فانا منه بريء وهو للذي أشرك أي فمن عمل شيئا لي ولغيره نعم فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبلهم لم أقبل هذا معنى الحديث بل اتركه لذلك الغير وليس فيه ماذا ليس فيه تفصيل ليس فيه تفصيل واخراج بعض الانواع مع دلالة اللوظ على العموم يحتاج لا إلى مخصص وليس ثم مخصص قال فعمل المراء باطل لا ثواب له على جهة العموم ويأثم به لأنه قد وقع في ماذا؟ في منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي هذا وجه بطلان الصلاة لو صلى يرائي فصلاة باطلة لماذا؟ لأنه منهي عن صلاة لغير الله تعالى فإذا صلى لغير الله تعالى فالصلاة تعتبر ماذا؟ باطلة فمن صلى في مقبره والصلاه باطله قال والضمير في قول تركته يجوز أن يرجع إلى العمل والمراد من الشرك الشريك قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم العمل الغير الله أقسام أقسام يعني أنواع فتارة يكون رياء محظا كحال المنافقين هذا الأول بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي حياته كله لا يصلي الا للناس ولا يتصدق إلا من أجل الناس ولا يحج ولا يجاهد إلا من أجل الناس المنافقون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون العبادات يتقربون الله تعالى قال فتارة يكون رياء محضا أي خالصا كحال المنافقين قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس يراون الناس هذا رياء المنافقين وهذا لا يصدر من مؤمن ولا يذكرون الله إلا قليلا وكذلك وصف الله الكفار بالرياء كما في قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس هذا وصف لي الكفار والمنافقون كذلك كفار لكن أظهروا الإسلام, أظهروا الإسلام قال وهذا الرياء المحض الخالص لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام. هكذا قال ابن رجب رحمه الله. تعالى يعني أن يصلي كصلاة المنافقين. لا يصلي إلا من أجل الناس. هذا لا يصدر من مؤمن. لا يصدر من, من مؤمن. فلو صدر فهو كافر. فهو منافق. فهو منافق. اذا صدر منه يعني بمعنى لا يصلي إلا من أجل الناس. فروضه كلها لأجل الناس. فهو ماذا؟ فهو منافق. نفاقا أكبر. قال لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة، هذا يحتاج لا إلى تخصيص. يحتاج إلى تخصيص. قال أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. فإن فيها عزيز. يعني ثم فرق بين بين النوعين عند الرجب رحمه الله تعالى. ما يتعلق بالصلاة والصوم هذا لا يكاد أن يصدر من مؤمن. وما يتعلق بالاعمال الظاهره كالحد والصدقه ونحوها وما كان نفعا متعديا فقد دقع من من المؤمن ولو وقع انتفع عنه وصف الإيمان لو وقع انتفع عنه وصف قال وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبه هذا الرياء المح هذا النوع الأول وتاره هذا النوع الثاني يكون العمل لله يعني في أصل العمل نوا به وجه الله تعالى أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه يكون العمل لله ويشاركه من أصله هذا في شيء من من التعارب في شيء من من فان فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه والمقصود هنا أنه يكبر ابتداءا لغير الله تعالى وأن يخرج للحج ابتداءا لغير الله تعالى بمعنى أنه أول ما يصحبه العمل النية فاسدة هذا يسمى ماذا يسمى الرياء المصاحب للعمل من أصله هذا باطل هذا العمل يكون ماذا يكون باطلا قال فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان أصله لله يعني كبر لله وصلى الركعه الأولى لله والثانيه لله ثم طرا عليه الرياء هذا يسمى ماذا يسمى رياء طارئا وعصر العمل يكون لله وإن كان أصل لله ثم طرأ عليه نية الريان فإن كان خاطرا مجرد خاطر حديث نفس هذا لا يضر لأن الله تعالى عفى عن, عن حديث النفس فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن السرسل معه سانس به وعمل وزاد في العمل من أجل هذه الخواطر فهل يحبط عمله أو لا يضره ذلك؟ هل يحبط أو لا يضره؟ هذه مسألة فيها في خلاف بين, بين أهل علمه قال فيجاز على أصل نيته فيه خلاف رجح أحمد وغيره كابن جرير الطبري لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن وغيره وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة كالصلاه والصيام والحج فاما ما لا ارتباط فيه كالقراءه والذكر وانفاق المال ونشر العلم فانه ينقطع بنيه الرياء الطارئه عليه ويحتاج الى تجديد له على التفصيل ذكرت السابقة أنما كان مبني اخره على اوله عباده واحده كالصلاه والصوم هذه الذي, الذي ذكر فيه هنا ماذا ان النيه الصحيحه يؤجر عليها ويبقى العمل صحيحا وأما ما يتبعض ويتجزك تلاوة القرآن فلا خلاف فيه ماذا؟ أن ما كانت فيه النية فاسدة فهو فاسد وما كانت النية فيه صالحة فهو ماجور عليه بمعنى أن الخلاف ليس في تلاوة القرآن مثلا لأنه يقرأ صفحة مثلا لله تعالى ثم الصفحة التي تليها لغير الله تعالى ثم يخرج من يسمع ثم يرجع إلى النية, النية السابقة حينئذ تبعض أو لا تبعض ليس كالصلاة صلاة الركع الثاني مبنية على الأولى والركعة الرابعة مبنية على الاولى لا تتبعض حينئذ الخلاف فيما لا يتبعض وأما ما يتبعض هذا لا خلاف فيه هذا الذي أراد هنا بقوله فيجاز على أصل نيته فيه خلاف رجح أحمد غيره لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهذا لو تأملت الحديث السابق لعلمت أن القول فيه ضعف لان الحديث يدل بعمومه على ماذا على أن الرياء إذا دخل العمل ابطله مطلقا تركته وشركه من عمل عملا باطلا حينئذ يكون عاما سواء كان سواء كان فساد النيه من اصل العمل أو كان طارئا ما دام انه سرسل معه فلا فرق بين الصورتين ففي عموم أو لا في عموم يشمل الصوره ماذا الأولى؟ وهي أن يكون العمل خالصا لغير الله تعالى ويشمل الصورة الثانية التي يبحث المصنفون رحمه تعالى أن يكون في أصله لله تعالى ثم تطرع عليه نية فاسدة. حينئذ هذا عام يشمل الصورتين. نحتاج لماذا إلى مخصص وليس عندنا مخصص. قال: ولا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فلا له ولا عليه. يعني يكون ماذا يكون مأثماً لأنه فعل معصية. لو قيل بأن العمل صحيح فهو آثم. قال الشيخ. بل هو مستحق للذم والعقاب. قد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد. هذا من كلام الشيخ القاسم رحمه تعالى. أو يأيد ما ذكرته سابقا أن الأدلة تدل على الحبوط مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل أي عمل صاحب الرياء هو باطِن. فهو فهو باطن. ما كان يتبعَض، فالاول باطِن. وإذا جدد النية حينئذ على حسب ما, ما جدد. قال قد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد عليه. وأما إذا عمل وأما عمل لله وأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألق الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته والسبشر بذلك لم يضره تلك عاجل بشر المؤمن كما جاء في النص وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخيل يحمد الناس عليه فقال الكعاجل عاجل بشر المؤمن رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة الذي رواه ترمذي وقال هذا حديث غريب قال يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك وفي رواية فأعجبني الحال التي رآني عليها فقال يرحمك الله لك أجران أجر السر وأجر العلانية أجر السر لإخلاصك وأجر العلانية للاقتداء بك لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشروع قام بقلبه أن يراه أحد قال في المرقاه والأظهر أن إعجابه بحسب أصل الطبع هنا بحسب ماذا؟ أصل الطبع ليس بنية زائدة على الأصل قال بحسب أصل الطبع المطابق للشرع من أنه يعجبه أنه رآه أحد على حالة حسنة ويكره أن يراه على حالة قبيحة على حالة قبيحة الطبع هكذا يعني يفرح الإنسان متى إذا راه على حالة حسنة ويغضب أو يجد في نفسه شيئا إذا راه على حالة قبيحة حينئذ إذا راه يصلي فوجد من نفسه ما يوافق الطبع حين راه هذا لا اشكال فيه يعني لا يكون ماذا لا يكون نية فاسدة قال ويكره أن يراه على حالة قبيحة مع قطع النظر عن أن يكون ذلك العمل مطمعا للرياء ومطمعا للسمعة يعني هذا قدر زائد على مسألة الرياء والسمعة أن يوافق الطبع فيه في نفسه فإذا رآه يعمل صالحا ففرحا هذا موافقة الليل للطبع قال هنا وعن أبي سعيد القدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا أداة عرض بما هذه موصولة بالذي عندي من المسيح الدجال دجال صيغه مبالغه من الدجل والكذب والمسيح اي منسوح العين اليمنى اعور عين اليمنى كما ثبت ذلك قالوا يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي شرك الخفي وصاغوا بكونه خفيا يقابله الجلي قابلوا الجلي يريد الشرك الخفي عبر به عن شرك النيات والإرادة وما كان بالقول والعمل يكون يكون جليا يكون جليا وقد جعل بعض العلم هذا قدرا زائدا على مجرد الشرك الاصغر والاكبر وكل منهما قد يكون خفيا وقد يكون جليا بمعنى أن الشرك الاصغر قد يكون جليا وقد يكون خفيا والشرك الاكبر كذلك قد يكون جليا وقد يكون خفيا فالخفاء والجلاء وصفان للاصغر والاكبر وليس قسما ثالثا وليس قسمان ثالثا بمعنى أنه هل يقال شرك أصغر وشرك أكبر وشرك خفي ثلاثة أقسام أو نجعل الخفاء هذا وصفا للنوعين النوعين الثاني هو الصواب، ثاني هو الصواب أن يكون الخفاء وصفا لي النوعين وكذلك الجلام يعني يكون جليا واضحا فليس عندنا إلا قسمان أصغر وأكبر وكل منهما قد يكون ظاهرا قد يكون خفيا قال هنا أخوف اسم تفضيل مبني على زيادته على غيره في أصل الفعل أي أشد خوف خافه صلى الله عليه وسلم يعني على بابها يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الشرك الخفي وخاف أشياء أخرى كذلك إذن السوايا في أصل الفعل وهو وجود الخوف إلا أن هذا أكثر خوفا ولذلك قال مبني على زيادته على غيره في أصل الفعل يعني على بابها الذي يعبر عنه النحات بانه على بابه أي أشد خوف خافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه أكثر مما خافه عليه من فتنة المسيح الدجال لخفائه وقوة الدعي إليه يعني الرياء وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبهم قال هنا قال الشرك الخفي سماه خفيا سمي الرياء يعني شركا خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله قد يكون مراعيا ولا يعلم به أحد البت من الناس صح لا كالمنافق منافق قد لا يعلمه الناس عندئذ يكون بينه وبين الله تعالى هنا كذلك ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيرهم أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله فيخفي في قلبه أنه لغير الله أظهر أنه لله وفي قلبه هو ماذا مضمر على نية فاسدة قال وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر يعني في أصله وقد يرتقي إلى, إلى الأكبر وفي رواية الشرك الأكبر قال الهيثمي له حديث في الرياء رواه ابن ماجه غير هذا رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال الشرك الأصغر يعني مقدم على رواية الشرك الأكبر ورجالهما رجال الصحيح غير يعلم من شداده ثقة وقال الحافظ بالسناد ابن اللهيع روى الطبرني بالسناد فيه ابن اللهيع قال هنا ورواه ابن جرير غير صحاح الحاكم وظاهره أنه من الأصغر مطلقا وهو ظاهر قول الجمهور قال ابن قيم رحمه الله تعالى وأما الشرك الأصغر فكي يسير قيده بماذا باليسير بمعنى أن غير اليسير لا يكون من من الأصغر إذن ثم قولان الجمهور مطلقاً الرياء لا يكون إلا, إلا اصغر وذهب القيم رحمه تعالى إلى أنه قد يكون أكبر وهو كذلك وهو كذلك لأن الله تعالى أخبر أن الرياء يكون وصفاً للكفار وكذلك أخبر أن الرياء يكون وصفاً للمنافقين إذن هذا ناقض أو لا؟ هذا ناقض قال واما الشرك في فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وما لي إلا الله وأنه هذه ألفاظ شركية, الفاظ شركية وأنا متوكل على الله وعليك الضرم القيم رحمه عد هذا اللفظ من الشرك الأصعى أو الصحيح بخلاف ما يقول بعض المعاصرين لكثرة جريان هذه الكلمة على ألسنة الناس حينذ لا تكم لأصعى وكأنها قاعدة أنما كثرة فشوه بين الناس حينذي يرتفع عن الحكم وليس كذلك بل هو من الشرك الأصغر ولو كثرة. وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا قد يكون قال ابن قيم وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده يعني جميع ما ذكره الأصل فيه أنه أصغر وقد يكون ماذا وقد يكون أكبر يسير الرياء أصغر فإذا انتقل عن اليسير صار ماذا صار أكبر إذن من الشرك الأكبر أنا متوكل على الله وعليك من حيث اللفظ هو شرك أصغر إذا اعتمد عليه بالفعل بقلبه وجعله كالرب جل وعلا في الاعتماد والثقة صار ماذا؟ صار أكبر إذن باعتبار الأصل هو هو أصغر قال ففسر الشرك الأصغر باليسير باليسير من الرياء فدل على أن كثيره أكبر ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذا المتابعة كما قال الفضيل في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا يعني أن يجمع بين الأمرين والخالص مكان لله والصواب مكان على السنة وقوله بلا فيه الحرص على العلم بلا يا رسول الله يعني سألهم قال ماذا ألا أخبركم قالوا بلا يا رسول الله في حرص على العلمي وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده كذلك لأن من قابل النصيحة بل قابله بالقبول والتعلم إذا الشاهد من قول ماذا الشرك الخفي ودل ذلك على أنه من الشرك ثم فسره بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظار رجلين هذا هو حقيقة الشرك الخفي يقوم الرجل أي في صلاته الرجل يعني خاص بالرجال ها والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي يقوم الرجل وأنت تجعل المرأة كالرجل تسوي المرأة بالرجل ها نعم لا فرق بين الرجل والمرأة احكام عامة يقوم الرجل اذا مثل المراه فلما مفهوم لقول ماذا رجل والمراد ضرب المثل هنا لا لقصد التخصيص يعني مفهوم لقب مفهوم لقب يقوم الرجل فيصلي فيزين اي يحسن صلاته لما يرى للذي يراه اي يراه حذف ماذا حذف العائد اي لما يراه وهذه العله في ماذا في كون زين صلاته لما لانه يرى لما يراه من نظر رجل يعني إليه يراه نظر رجل إليه رواه أحمد وراه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم وفيه قصة ولفظ ابن ماجه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم الحديث قال الشارح في سنده ضعف قال في مصباح الزجاجة هذا اسناد حسن قالوا فسر صلى الله عليه وسلم ما خافوا على أصحابه بتزيين صلاة الرجل لاجل الناظر إليه وسماه أيضا شرك السرائر وتعلق ماذا بالسريره قلب صدر وحذره منهم فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم شرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك الصلاه والحديث الثابت وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصعه لهم وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال من فتنة الدجال وإذا كان يخاف على سادات الأولياء صحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين مع قوة ايمانهم وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أكبره وأصاله إذن إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فغير من باب أولى وأحرى. هذا جملة ما ذكره الله تعالى في باب أريه ثم قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب هذا الباب السابع والثلاثون باب بالتنوين لما؟ لأنه لا يضاف إلى ما بعده ولما لأنه حرف نعم لا يضاف لما بعده لأنه حرف الحرف لا لما؟ لأن الإضافة من خصائص الأسماء. لأن الاضافه من خصائص الأسماء. فإذا قيل هذا مضاف، فهو اسم. تعلم مباشرة ماذا انه أنه اسم. مضاف اليه اسم. إذا إذا قال هذا مضاف، غلام زيد غلام مضاف يعني اسم. زيد مضاف اليه يعني اسم. وذكر السوطي أن هذا الاتفاق النحات على أن الإضافة من علامة الأسماء. باب من الشرك من للتبعيض بعض الشرك بعض الشرك واطلق الشرك هنا الشرك مصدر دخلت عليه ال اذن جنس الشرك الصادق بالاصغر والاكبر اذن محتمل محتمل والعصر فيه انه من من الاصل من الشرك اراده الانسان من الشرك هذا خبر مقدم نعم متعلق بمحذوف خبر مقدم من الشرك اراده بالرفع على انه مبتداون مؤخر اراده الانسان اراده هذا مصدر اضيف الى الانسان من اضافه المصدر الى فاعله نعم يريد الانسان هكذا اذا أردت ان تعرف يريد الانسان قال اراده الانسان بالرفع اذن ان يريد الانسان ان يريد الانسان بعمله هذا متعلق باراده اراد بعمله اراد بعمله الدنيا ما مفعول به لمصدر إرادة الأصل ماذا من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا أن يريد الدنيا بعمله بعمل متعلق بماذا بيريد إذن واضح هذا هذا باعتبار حل اللفظ قال هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن العمل وما بعدها حشهم حذفهم وما بعدها لأن الباب الآتي باب من أطاع العلماء وأراد ماذا كما سبق في الباب السابق أن البابين متعلقين بماذا الرياء ما يتعلق به الشرك الخفي ما يتعلق به الإرادة ما يتعلق به الباطن وأما قوله ما بعدها فهو ضح حشون هنا. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب جعله من الشرك الأصار، جعله من الشرك الأصار. لم يقله من الشرك الأصال في هذه الجملة، قد يصرح فيما ياتي لكن جعله ها منافيا لكمال التوحيد الواجب يدل على أن الاصل باقي وهو الإسلام، وهو الإسلام. إذن هذا لم ينقض ماذا؟ أصل الدين. فيجامع الشهادتين، صحيح؟ يجامع الشهادتين. حينئذ يريد العمل بعمله الدنيا، ومع ذلك هو مسلم. ولا إشكال في ذلك. ينافك مال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال ويحبط الأعمال كما سيأتي وهو أعظم من الرياء إذا قلنا ثم فرقا بين النوعين لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله بمعنى أن العمل الذي هو يدخله الرياء قد يكون في عمل وأعمال كثيرة لله تعالى وأما ما يتعلق باراده الدنيا فهذا قد يغلب على الإنسان في حاله كله صحيح أو لا هذا اراد ان يفرق بين, بين النوعين فإرادة الدنيا غالب وإرادة العمل الصالح لله, لله تعالى ولغيره هذا أقل فرق بين النوعين هكذا فرق هنا قال لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل هكذا هذا في بعض الناس وقد يستوي قد يستوي ماذا الأمران عند بعض الناس لا يعمل الا للدنيا ولا يعملوا إلا للريان إلا ويغلب عليه العمل للدنيا ويغلب عليه العمل للريان هذا محتمل هذا محتمل وانما اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يجعل ثم فرقا بين البابين يعني هل الباب الثاني هو عين الباب الأول ام بينهما فرق منهما من قال هو عينه ومن من من فرقه من اجل الا يجعل المصنف رحمه الله تعالى قد كرر بابين متتاليين فدفعا لذلك أرادوا أن يفرق بين بين النوعين قال وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله وعنئذ على كلام السابق الثاني أعم من الأول الثاني أعم من الأول وذلك وذاك الباب يكون أخصم من الثاني قيل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس إذا أراد الدنيا او لا المرائي الذي يريد المدح والثناء يريد الدنيا او لا يريد الدنيا إذا دخل فيه هذا النوع قال والتصنع لهم الثناء فهذا رياء وهو أيضا يعني مع كونه رياء إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحه منهم والاكرام ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا يعني يفارق هذا الباب الذي هو إرادة الدنيا يفارق باب الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من من الدنيا خصه بماذا بالعرض من من الدنيا والأول كذلك يعني إذا أراد المدحة وأراد الثناء هل أراد عرض من الدنيا أراد عرضا من الدنيا ولذلك التفريق بين البابين فيه شيء من من العسري في شيء من العسري؟ قال كمن يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك. ولهذا سماه عبد لذلك بذلك مساء في الحديث بخلاف المراعي. فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من من المراعي. إذا أراد أن يفصل بين بين البابين ويجعل هذا الباب أعم من من الأول بمعنى أن كل من عمل لغير الله تعالى فقد أراد به ماذا الدنيا لكن إن كان في الصلوات وأراد المدح والثناء فإنذ صار رياء وإرادة الدنيا وإذا أراد به المال كالمجاهد الذي يخرج الغنيمة فقط ولم يرد المدح والثناء فهو ماذا فهو داخل في الباب الثاني وكلا الإرادتين فاسدا قال هنا والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي مع فساد العمل ليس المرض انه أعقل صحت عبادته وإنما أراد به ماذا من حيث الفساد وكمال العقل والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المراء لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها والمراء عمل لأجل المدح والجلالة في اعين الناس وكلاهما خاسر نعوذ بالله من مجبات غضبه موجبات غضبه نعم وكلاهما خاسر أي محبط لي إذا فرق بين بين البابين قال هنا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان من شرطيا قال نوفي هذا جواب الشرط لذلك حذفت الياء نوفي إذا مجزوم بي بحذف الياء جواب الشرط نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين. قال ابن عباس من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولاد يعني يعطيه الله تعالى ما أراد أراد الدنيا أعطاه الله عز وجل في هذه الآية وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها فأعطاهم الله تعالى ماذا ثواب ما أراده لأن الثواب قد يكون ثوابا دنيويا وقد يكون ماذا ثوابا أخرويا فالذي يبتغي من العمل الثواب الدنيوي ولا يبتغي به الثواب الأخروي يعطيه الله تعالى قد يعطيه الله تعالى قال وحبط في الآخرة ما صنعوا فيها أي ما صنعوه أو حبط ماذا ما صنعوا صنيعوا يعني مهد محتمل إنها مصدرية ويحتمل إنها موصولة حين ذي نكون العائد محذوفا قال فلم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة لم يريدوا به أنا. لم يكن لهم ثواب أي في الآخرة وأما في الدنيا فيعطيه الله تعالى ما ما أرى. قد يعطيه لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا وقد وفى إليهم ما أرادوا وباطل ما كانوا يعملون باطل هذا حكم على العمل إذن فيه تخصيص أو لا ليس فيه تخصيص هذا عام باطل ما أي الذي حينئذ إذا اختلطت النوايا فالأساس في العمل البطلان وباطل ما كانوا يعملون أي كان عملهم في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لأنه لم يعمل لوجه صحيح والعمل الباطل لا ثواب له هكذا قاعدة هنا في هذا الباب العمل الباطل لا ثواب له متى من انتفى أحد الشرطين الإخلاص أو المتابعة فالأصل بطلان قيل ثم نسختها من كان يريد العاجلة يعني هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه تعالى آية هود هذه تدل على ماذا على أن كل من عمل للدنيا وأراد ثواب الدنيا أعطاه الله ولا يتخلف ولا ولا يتخلف حينئذ قيل ماذا نسختها يعني خصصتها ماذا الآية الأخرى التي في الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إذا قد يريد وقد لا, لا يريد فجاءت مقيدة إذا ليس كل من عمل مريدا بعمله الدنيا أنه يعطيه الله تعالى الثواب لا بقد لا يعطيه إذا قد يعمل ولا ينال حتى ثواب الدنيا لا ثواب الاخره ولا الدنيا صحيح او لا لا ثواب الآخر ولا, ولا الدنيا فالنسخ هنا ليس المراد به ماذا النسخة المعروف عند أهل الصلاح عند الاصوليين قال هنا قيل ثم نسختها من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية يعني قيدتها اراد نسختها أي قيدتها أو خصصتها فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا وإلا فالآية عامة قال فلم تبق الآية على إطلاقها وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختاره الفراء ورجحه ابن قيم رحمه تعالى قال ابن قيم هذا القول ارجح ومعنى الايه على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينته وقال قتاده يقول تعالى من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله, جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءا هذا أعم من الأول وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل جمع القرآن يعني حفظ القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بل يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم اناء الليل أناء النهار فيقول الله له كذبت يعني ما أرد به ماذا وجه الله تعالى وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك إذن عمل عملا ما أراد به وجه الله تعالى لم يحصل الثواب فيه في الآخرة ووجد ماذا؟ وجد ثوابه في الدنيا لانه قد قيل قارئ حافظ عالم إلى اخره وذكر صاحب المال وأن الله يقول له بل أردت أن يقال فلان جوات وذكر المجاهد وأن الله يقول له بل أردت أن يقال فلان جري فقد قيل ذلك قيل ذلك يعني حصل الثواب في في الدنيا واما الاخره فلا شيء ثم قال يا ابا هريره اولئك اول من تسعر بهم النار يوم القيامة وهؤلاء لهم اعمال لكن لم يريدوا بها وجه الله ولما سئل عنه كاد يغشى عليه خوفا وكذا معاوية لما سمعه وقال صدق الله من كان يريد الحياة الدنيا الآية يعني جعل هذه الاصناف الثلاثه داخله تحت مفهوم الآية. أعمال صالحة ما أرادوا بها وجه الله وإنما أرادوا بها ماذا؟ الدنيا وما يترتب عليها من الثناء والمكان عند عند الناس حينئذ لم يجدوا الثواب فيه في الآخرة وإنما وجدوا ثوابه فيه في الدنيا قال رحمه الله تعالى وسئل المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فقال عن الشيخ سلام محمد سئل عن هذه الآية فقال ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. أراد أن يبين بعض الأصناف والأنواع التي قد تخفى على على الناس وإلا الآية واضحة بينه أن من عمل أي عمل كان وأراد به الدنيا الذي يكون ماذا؟ يكون حابطا في الآخرة. يعني لا ثواب له في الآخرة. وأما في الدنيا فقد يحصل قد لا لا يحصل. قد يحصل قد لا لا يحصل. قال فمن ذلك العمل الصالح؟ الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صلاة وصدقه وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكن لا يريد به ثواب الآخرة وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله كمن يزك من أجل أن يحفظ المال يزكي من أجل ماذا أن الزكاة هذه تحفظ ماذا تحفظ الماذا هذا داخل فيه في هذا النوع أو أن يصوم يكثر الصيام من أجل أن يحافظ على بدنه حينئذ نكون داخل فيه في هذا النوع قال أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم ولا هم له ولا همة له ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار يعني لم يحدث نفسه ما يتعلق به الاخره فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا قد يعطى قد وقد إذا ليس بلازم. قال فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس والذي مر فيه الآية السابقة النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الاخره ذكره ماذا قتاده في تفسير الايه إذن الرياء داخل في ماذا في مفهوم النص في مفهوم النص وكل من راى فقد اراد به ماذا الدنيا فقد اراد به الدنيا النوع الثالث أن يعمل اعمالا صالحة يقصد بها مالا يقصد بها مالا وهذا قد يقال بأنه فارق ماذا الرياء فارق الرياء يحج من, أذ... من أجل المال يا أم من أجل المال هذا ماذا لم لم يطلب مدحا ولا ثناء وإنما طلب ماذا طلب مالا هذا أراد به الدنيا قطعا قال أن يعمل اعمالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لمال يأخذه يعني ما تحرك إلا من أجل الحج الا من أجل المال وأما إذا كان للحج فقول الله عز وجل أما إذا أراد المال ولو لم يعطه مال ما لم حج إذن وجد الحج وعدم مقرون بماذا؟ بالمال مقرونا به بالمال قال أو يهاجر لدنيا يصيبها الذي جاء في الحديث أو يجاهد لأجل المغنم فقد ذكر ايضا هذا النوع في تفسير هذه الايه يعمل صالحا يعمل اعمالا صالحه من أجل ماذا؟ من أجل ما يترتب عليه من؟ مال قال وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياستهم يتقدم يعني أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا يعني من أجل ماذا؟ من أجل المكافأة أو الراتب النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك يعني الله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام يعمل صالحا ويشرك بربه شركا أكبر حيني يكون ماذا؟ يكونوا كافرا إذا ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا قرينتان فيا أصحاب القرينتين هذا الشيخ محمد رحمه تعالى يرد عليكم لا يقال بانه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم يفعل الشرك الأكبر فنقول مسلم لقوله لا إله إلا الله وهو مشرك لأنه فعل الشركة وحينئذ نغلب ماذا تعارض الأصل وماذا والظاهر تعارض الاصل والظاهر نحتاج إلى ترجيع هذا لا يصدر عن عالم أو عن من شم رائحة العلم هذا لا يصدر البته ولذلك الشيخ العالم تعالى يقول أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك هذا في الأصل لكنه على ماذا؟ على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى وكثير من هذه الأمة إذا اطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله قد يصلي ولا يريد بها إلا ماذا؟ إلا الله عز ثم يخرج فيعبد القبر فصل لله في ظنه ثم بعد ذلك ذهب يؤدي حق ماذا الولي قال لكنهم إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام تكب نواقض وتمنعوا قبول أعمالهم فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره وكان السلف يخافون منها قال بعضهم إذا هذا النوع الرابع ما يتعلق ماذا في اصله هو مسلم ويفعل طاعات مخلصا لله تعالى فيها يصوم لله ويحج لله ويصلي لله لكنه تلبس بما بناقض كالشرك الاكبر ان اذن حبط عمله او لا حبط عمله وصلاته باطله وصومه باطل وقوله لا اله الا الله لا ينفعه لماذا لانه قد ابطل به بالشرك الاكبر اذ جزء من لا اله الا الله ترك الشرك فإذا لم يترك الشيخ عن ما نفع أن يقول لا إله إلا الله وهذا محل إجماع عند المسلمين قال وكان السلف يخافون منها أي هذه الآية قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموتى لماذا؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين فإذا تقبل منهم عنه ماذا؟ صارت تزكية صارت تزكية أنه من من المتقين لكن من الذي أدراه؟ قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلاة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل اعمالا صالحة قاصدا بها الدنيا مثل ماذا مثل أن يحج فرضه لله حج أول لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا هل الثاني ينقض الأول أم لا واضح؟ حج لله تعالى خالصا ثم بعد سنة أو سنتين أو عشره حج ماذا لغير الله لأجل الدنيا لأجل المال هل الثاني يكون ناقضا للأول أم لا قال ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص يعني خالصين ويسكت عن صاحب عن صاحب الشائبتين يعني شائبة الاخلاص وشائبة الرياء أو الشرك الأسرى وهو هذا وأمثاله والله أعلم لكن الظاهر الله أعلم أن يقال لا علاقة بين الأمرين إذا صلى لله وصلاة مقبولة وإذا صلى لغير الله تعالى تارة حينئذ البطلان يتعلق به صلاته المنفكة إلا إذا غلب عليه فصار ماذا؟ حينئذ لما هو أغلب إذا انتقل إلى نفاق إلى المنافقين أو إلى رياء المنافقين حينئذ صار حكمهم حكمهم قال في الصحيح عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في الصحيح أي صحيح البخاري في الجهاد ملو تعيس عبد الدنيا والدرهم الخميصة والخميلة وفي رواية والقطيفة إلى خير وبعض في الرقاق قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس هذا الدعاء تعس بكسر العين ويجوز الفتح تعس تعس يعني باب فعل وفعل يجوز فيه الوجهات تعس بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط وقال الحافظ والمراد هنا هلك مراد هلك وقال وهو ضد السعد اي شقيا وفي النهايه يقال تعس يتعس اذا عثر تعس سيتعاس قال في المختار التعس الهلاك تعس الهلاك اذا دعاء عليه بماذا بالهلاك واصله الكب وقد تعس من باب قطعه واتعسه الله تعس لفلان اي الزمه الله هلاكا قال هنا وفي النهايه يقال تعس يتعس اذا عثر وانكب على وجهه كب على وجه معروف كب على وجه سقط وقيل تعس اذا اذا سقط على يديه او رجليه سمى ماذا تعس واذا سقط على وجهه صار ماذا انكبابا قال فتعس دعاء عليه بالهلاك وقيل التعس الشر اعم شر ومنه قوله فتعس لهم اراد الزامهم الشر وقيل البعد يعني ابعده الله وهو داخل فيما سبق وعبد الدينار تعس عبد الدينار قالوا عبد الدينار طالبه طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه وراد ان يبين ماذا المركب الاضافي عبد الدينار عبد عبوديه في شيء من الخضوع والذل والدينار معروف فندى عبد الدينار قال طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه لا يرضى هنا جاء ماذا كونه يحرص لا اشكال فيه قد يجمعه لي للطاعه لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض الا لاجله هنا جاءت ماذا جاءت المحاذير جاءت المحاذير والا كونه يطلبه لا اشكال فيه ليس ممنوعا عن شرعا وكونه يحرص كذلك لا اشكال فيه لا بد من الحرص وإلا ما يأتيه المال إلى بيته لكن لما ترتب عليه ماذا الحب والبغض والمنع والعطاء حين إذن صار صار ممنوعا إذا لما ترتب عليه مين من من آثاء وإلا هو في أصل لا شكل فيه قال لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا ليجلس سماه عبدا له لشدة شغفه وحرصه عليه يعني إذا غلب الحرص بحيث ماذا آذاه صار مذموما حتى لو صلى يفكر في ماذا في كيفية جمع المال هذا صار زيادة على الأصل وأما أصل الحرص فلا إشكال فيه في جوازه قال سماه عبدا له لشدة شغفه وحرصه عليه ولكونه هو المقصود بعمله وكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته والظاهر الأراد به ماذا ما ترتب عليه من آثاره ليس فيه في أصله قال وخص العبد بالذكر دون المالك والجامع اذانا بانغماسه في محبة الدنيا والشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا كالاسير الذي لا يجد خلاصا إذا الحاصل أن سماه عبدا لكونه صار محرك له محرك له حينئذ كما أن العبد يحرك سيده كذلك الدينار يتحكم فيه في الشخصيه حينئذ صار مذموما وإلا في اصله إذا لم يكن فيه مفسدا على قلبه وعلى دينه وطاعته فلا إشكال فيه قالوا الدينار مثقال معروف من الذهب دينار مثقال معروف من الذهب دينار معروف والمشهور أن أصل دينار دي فعال بالتضعيف فابدل حرف علة فأبدل حرف العلة للتخفيف ولهذا يرد في الجمع إلى أصل فيقال دنانير صحيح وهو أزن 71 شعيرة ونصف شعيرة تقريبا قال هنا مثقال معروف من الذهب مضروب من المعاملات القديمه قيل أصل فارسين وقيل عربي تعس عبد الدرهم قال وهو وهو قطعه من الفضه الدرهم هذا فارسي معرب قطعة من الفضه والأول من الذهب دينار من الذهب والدرهم من من الفضه سميت به للمعامله وهو سته دوانق نصف مثقال وخمسه ويزن المثقال اثنتين وسبعين شعيرة متوسطة السابق يعني قال هنا قال شيخ الإسلام رحمه تعالى تيمية وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرع لأنه الصلاح يختلف من من زمن إلاء إلى زمن باعتبار الناس فليس له حد من جهة العرف ولا من جهة الطبع ولا من جهة الشرع وإنما يختلف باختلاف الأعراف قال بل مرجعه إلى العادة والصلاح. وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا ذكرهم في الفتاوى الجزء التاسع والعشرين صفحة مئتين وخمسين قال رحمه الله تعالى تعيس عبد الخميصة هذا الثالث جمعها خمائص وهي ثوب خز أو صوف معلم أو هو الكساء المربع له أعلاما وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة يعني نوع من من الثياب يبيع ويشتري فيها وتعلق بها قال تعيس عبد الخميلة خميلة بفتح الخاء جمع فعيلة يعني بفتح الخاء جمعها خمل بضمتين خمل على وزن فعل كل ثياب لها خمل من أي شيء كان وقيل الخميل الاسود من الثياب قال والطنفسة والخمل الهدب هدبة الثوب طرته، وفي رواية القطيفة وفسرت بذلك بدأ بعبد العين ثم بعبد العروض بضم العين فكأن المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا بخلاف العرض العرض هذا متاع الدنيا وأما العرض فالمراد به ماذا الأثمان مراد به الأثمان قال هنا إن اعطي رضي وإن لم يعطى سخط هذا هو الذي ترتب عليه وإنما ما ذكر أولا هو أمثلة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال قد يتعلق هذا بدينار وقد يتعلق هذا بثياب وقد يتعلق هذا بعقار وهذا بسيار إلى اخره يختلف وإنما ما ماذا أمثلة من أمور الدنيا يتعلق بها الناس الضابط ما هو إن اعطي رضي وإن لم يعطى سخط إذن هذا العلة التي تدور مع المعللات قال يؤذن بشدة الحرص على ذلك كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون فصار سخطهم ورضاهم لغير الله والآصل في الولاء والبراء ان يكون لله تعالى إذن إذا تعلق بأمور الدنيا بقاطع النظر عن ماذا؟ عما تعلق به صار مذموم من جهة الشرع قال تعس وانتكس قال الحافظ أي عاوده المرض وفي النهاية انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيم لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر قال الطيب فيه الترق بالدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن انسقط قال وإذا شيك فلن تقش وإذا شيك فلن تقش قال أي إذا صابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش شوكة معروفة من النبات فإذا دخلت في مكان ما لا يستطيع أن يخرجها بالمنقاش أي إذا اصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش دعاء عليه يعني دع عليه أنه إذا أصيب بالشوكة أن لا تخرج تبقى فيه وهذا يضره أو ينفعه لا شك أنه يضره دعاء عليه أيضا حتى لو تصيبه الشوكة في رجله أو في مكان آخر لم يجد من يأخذها بالمنقاش لحقارته وهوانه والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه من بما يسوءه في العواقب وأنه يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في العاجلة والاجله قال شيخ الإسلام تيمير رحمه تعالى فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم والقطيفة والقميصا وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر تعيسة وانتكس وإذا شيك هذه ألفاظ خبرية لكن المرض بها ماذا؟ الدعاء وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال تعلق قلبه بالمال وقد وصف ذلك بأنه إن اعطي رضي وإن منع سخط كقوله فإن أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا منها أي الدنيا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضيا وان لم يحصل له سخطا فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق لهم إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديتهم فما سرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال وهكذا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسرقهم وهذه الأمور نوعان هذه الأمور نوعان يعني ما يتعلق به القلب قال فهذه وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كطعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ولحو ذلك ضروريات فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه يعني لا يتعلق به حتى لو كان ضرورة قال وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا والهلع أفحش الجزع وما لا يحتاج إليه العبد كماليات هذا النوع الثاني فينبغي الا يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً معتمدا على غير الله قال فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله بل فيه شعبة من العبادة لغير الله قال وشعبة من التوكل على غيره وهذا حق الناس بقوله تعس إلى آخره يعني إن علق قلبه سواء كان في الضروريات أو كان في الكماليات حينئذ يكون, يكون عبداً للمالين فهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا اعطاه إياها رضي وإما منعه إياها سخط وانما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله فهذا الذي استكمل الإيمان إذا مرد ما إلى ماذا الولاء والبراء فلا يحب إلا لله ومن أجل الله ولا يبغض إلا لله ومن أجل الله تعالى واتبقيت الحديث والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين